وهذا موسوعه ن ع د ف ا ت غ ا ت ا ل ى ا ب ل س ي للعلوم ف و ك ز موسى فوقزم ل و س ى ف ق ط ل ا م ي ه م و س و ة ه النابلسي ر ل ع ل و م الاسلاميه ت ص م وما ت ر ي تقتلني د أن ك م ا ق ت ل ت ت نفسا إن بالأمس ر ي د إلا أن ت ك و ن جبارا ف ي ا ل أ ر ض وما ت ر ي د و م ا ت ر ي د أن تكون م ن ا ل م ن ح ي و ج ا ء ر ج ل م ن أقصى ا ل م د ي ي ن ة س ع ى وقال ي ََ ت ل ه ُ انك َ ب ََِ ل ِ ي ق ت ُُ ل و ك َ ت ع ا إِنِّي ل ََ ك م ِ ن َ ه الايه ن َّ س ِ موسوعه النابلسي ن ل ل ع ل ي أ م ة من الاسلاميه ن وأبونا شركه ي ي ك ب الهدى للخدمات ل التقنيه ر فقير ف ج ا موسوعه النابلسي ن ق ا للعلوم ت ا ل ا س ت أ ج ر و ا إن م ي ه فإن أ ت موسوعه فمن النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ل موسوعه ا قضى ى الأجل س ر ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم أ ا ل ا س ل ا ر ي ه موسوعه ا ل ن ا ل ن ا ر ل ع ل ك م ت ل ا س ل و ن موسوعه ا ل ن ا ب ل ي للعلوم ا ل ا س ل ا i g o u